وَجَعَلَهُ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ قُلْ مَنْ يَعْلَمُ سَنَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا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 قلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني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 أم كان من الغائبين؟ لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. تمسك ضير بعيد. فقال أحب بما لم تحيط به و من سبئ بنبئي طيد.